جعلنا خير أمة أخرجت للناس وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور وهدانا سبل السلام فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الأحبة سعداء جدا أن نلتقي بكم في هذه الأمسية المباركة والأمل في الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن ينفعنا به يوم لقائه وأن يجعله من المجالس التي يحبها بفضله ومنه وكرمه وسعداء أكثر وأكثر معشر الأحبة أن نلتقي في موضوع مهم جدا في موضوع له من الأهمية والحساسية ما لا يخفى على أحد وهذه الأهمية وتلكم القيمة تزداد خطرا وتزداد رفعة وتزداد أثرا ونحن نستقبل فصل الصيف حيث تكثر الفتن وحيث يعرف الناس في أيامهم ولياليهم فراغا رهيبا ومع الأسف الشديد لا يحسنون التصرف في هذه الأوقات ولا يوفقون إلى اغتنام هذا الفراغ الكبير وإلى اغتنام فرص العطل واغتنام فرصة التفرغ واغتنام هذه الأوقات الذهبية المتجددة في حياتنا لنعمرها بالخير ولنخلد في حياتنا هذه الأثر الطيب المبارك الذي يحبه الله عز وجل فلذلك أيها الأحبة آثرت أن أكلمكم في موضوع الأسرة وأثرها وخطرها وأهميتها في تنمية العفة وفي خدمة العفة وفي تعزيز العفة في حياة أبنائنا وبناتنا وفي حياة صغارنا وكبارنا وأنتم تعلمون معشر الأحبة أن الله تبارك وتعالى جعل للأسرة قيمة خطيرة وحساسية كبرى فلم يترك رب العز سبحانه وتعالى أمرها لغيره من الخلق بل حدد سبحانه وتعالى مواصفاتها ووضع سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المقومات الرئيسة التي ينبغي أن تؤسس عليها والأعجب من ذلك أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى لم يعترف من حيث علاقة الرجل بالمرأة لم يعترف بأي علاقة ألبتة خارج مؤسسة الأسرة فيكفي الأسرة شرفا ويكفيها فخرا ورفعة أنها المؤسسة الوحيدة المهمة المركزية التي اعترف الله عز وجل بها ولم يعترف بغيرها وذكرها الله تعالى مبينا ومفصلا وموضحا ومحصنا ذكرها في آيات كثيرة منثورة في كتابه الكريم مما يدل على قيمتها وأهميتها ومنزلتها إذا كان لابد معشر الأحبة أن أبسط بين أيديكم آية تبين هذا المعنى وكلمات ربانية وبصائر قرآنية تبين لنا وتضع أيدينا على أهمية الأسرة فلكم أن تسمعوا قول الله عز وجل من سورة الروم ومن آياته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 لا تشاركها مؤسسة فيها بالمرة فمن خصائصها الفريدة أنها أول مؤسسة في تاريخ البشرية لاحظوا لم تعرف البشرية ولو لحظة واحدة على الكرة الأرضية بدون أسره فالله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ما تركه فيها وحيدا فريدا وما فائدة الجنة بغير زواج فخلق الله عز وجل له زوجة من نفسه ثم قال لهما وَيَا آدَمُ اسْكُنَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ وإنه أيها الأحبة لا يمكن أن نتحدث عن السكن إلا داخل مؤسسة الأسرة تذكروا هذه الكلمة القرآنية المحورية ها هنا أسكن أسكن ثم انتبهوا معي إلى الآية السابقة الذكر من صورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تابعوا لتسكنوا إليها فهذا السكن هنا من ذلك السكن هنالك فهو قبس من النعم العظيمة التي أكرم الله بها آدم قبل أن ينزل إلى الأرض ولما نزل نزل مع الأسرة فلنا أن نفخر وأن نقول إنها أول مؤسسة في تاريخ البشرية وهذا يدلل على قيمتها بمعنى لا يمكن للبشرية أن تستمر وأن تستقيم وأن يسلم أمرها بغير بغير أسره هذه واحدة أما الخصيصة الثانية التي أبسطها بين أيديكم أيها الأحبة وهي أن الأسرة هي أصلب مؤسسة في تاريخ البشرية فقد نجد مجتمعات تسقط فيها الحكومات بسرعة وتقوم أخرى تحطم فيها البنايات بسرعة ثم تبنى أخرى ونجد مدناً بغير مدارس بغير جسور بغير لكن سبحان الله لا نجد مدناً بغير أسر لما؟ لأن الأسرة قد تتزلزل الجبال ولا تتزعزع الأسر الاحتلال على مدار التاريخ احتل البلاد وانتهك يعني ما وأخذ المقدرات وكذا لكنه ما استطع أن يمس الأسرة في جوهرها بل لم يستطع إلا بعد قرن من المحاولات ومخططة الرهيبة ولعل العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين فعلا شعر فيها الناس بأن مؤسسة الأسرة عرفت رجات وهزات انظروا كم دولة سقطت ولكن الأسرة بقيت متماسكا وهذا يدل على خطرها أما الخصيصة الثالثة ونربطها بموضوع العفة فإن الأسرة أيها الأحبة أعظم مؤسسة من حيث التأثير في حياة الأبناء والبنين وفي مسيرة المجتمعات فهي أعظم مؤسسة على على الإطلاق على مستوى تربية الناس وتنشئة الناس وتوجيه الناس ورسم مسار البشر فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لا آتي به من عندي فيما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود وهذه رواية البخاري ما من مولود إلا ويولد على الفطرة طبعا أين يولد هذا المولود في الأسرة في المحضن طبيعي فآبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه وفي رواية الترمذي الصحيحة كذلك إشارة لطيفة جدا أو يشركانه يعني يدخلانه في ماذا؟ يدخلانه في الشرك هذا الحديث أيها الإخوة لا يلغي تأثير بقية باقي المؤسسات في حياة البشرية ولكن يبين الحق سبحانه وتعالى أن للأسرة الدور المركزي في تنشئة الأبناء والبنين بعد هذه الخصائص دعوني أجيب على سؤال معشر الأحبة ألا وهو هل يمكن أن نحدد للأسرة وظيفة بعينها؟ طيب أقول لكم نعم يمكن صحيح أن وظائف الأسرة متعددة وهذا من خصائصها الفريدة فهي مؤسسة تربوية وإقتصادية واجتماعية وسياسية وا وا وا تقوم بهذه الوظائف كلها فهي متعددة المهام لا يقبل من الأسرة أن تكون في مجال من المجالات صفرا ولكن هناك مهمة مركزية في حياة الأسرة أقول لكم أيها الأحبة إنها وظيفة ماذا؟ تنمية العفة وتحصين العفة هذا الكلام من أين يمكن أن نستقيه؟ إذا رجعنا معشر الأحبة إلى ما خرجه لإمام الترمذي في جامعه وهو يتحدث عن ثلاثة عن ثلاثة أنواع من البشر الله تعالى يعتني بهم عناية خاصة ويوليهم سبحانه عز وجل يوليهم سبحانه عز وجل بالعناية المتميزة ويكرمهم بالرحمات وبالعون وبالمدد وبالسند فيقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الكلام بالكلام يذكر ثلاثة حق على, على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله الذي يضع روحه وحياته وماله وتاريخه وجغرافيته وأسرته يضع ذلك كله لوجه الله تعالى ما عنده نهائيا أدنى تردد هذا الله يكون مع طيب ومن الثاني والمكاتب يريد الأداء هذه السياسة وضعها الإسلام في مسار تحرير العبيد لأن هذا الدين العظيم ما جاء ليجعلنا عبيدا لأحد جاء هذا الدين العظيم ليحرر رقابنا من عبودية الخلق إلى عبادة الخالق جل جلاله المكاتب العبد الذي استكتب سيده ليحرر نفسه الله يعينه سبحان الله المجاهد غرضه تحرير الأمة وتحصين الأمة وإدخال العزة على الأمة والمكاتب غرضه تحرير رقبته من ذل العبودية فهذا نوع جهاد والثالث والناكح يريد العفاف داخل في موضوعنا الناكح المتزوج الباحث عن الحلال ما غرضه من هذا كله ما المقصود من هذا الزواج؟ ما المقصود الرباني الرافيع الذي استحق أن تنطق به شفة محمد صلى الله عليه وسلم العفاف والناكح يريد العفاف. يمكن أن نقول حقيقة إن وظيفة الأسرة الرئيسية هي ماذا تحقيق العفاف وتحسين العفاف. العفة في حياة الزوجة وفي حياة الزوج وفي حياة الابن. وفي حياة البنت الأسرة يمكن أن نقول عن وظيفتها في كلمة جامعة مانعة إنها محضن العفة بامتياز طيب هذه وظيفتها وقبل أن نتابع سبل تنمية وتعزيز هذه الوظيفة دعونا أيها الأحبة نرحل بكم ونفتح قوسين لنسأل عن هذه العفة ولماذا تستحق منا كل هذا النظر وكل هذا الاهتمام والمنطلق كما يقتضيه المنهج أن ننطلق من اللغة فالعفة مدارها في اللغة حول الكف والمنع هذه العفة أعففت عن كذا كففت عنه ومنعت يدي منه هذا لكن سبحان الله العجيب ما هو أيها الإخوة الأحبة وها هنا أحب أن تنتبه معي وأرجو أن لا أثقل عليكم بهذه النظرة المصطلحية ولكن أعدكم أنها ستكون سريعة في العربية يصعب إن لم أقل يستحيل أن نجد كلمتين أن نجد مصطلحين هذا التعبير الأدق لا أرضى عليكم أن نجد مصطلحين يدلان على نفس المعنى لا يمكن أن نتحدث عن التطابق في اللغة يمكن أن نتحدث عن الترادف هذا ردف هذا يعني هذا بعد هذا كدخل وولجا هذا ردف هذا ولكن دخل ليست هي ولجا هناك فروق دقيقة ها هنا عرفنا العفة بالمنع لكن ليس كل منع يسمى عفة أيها الإخوة فما المنع وما الكف الذي يسمى عفة هو الكف الناشئ عن ترفع الإنسان عجيب، فيمكن أن نقول إذن إن العفة هي كف ناشئ عن ترفع، فلذا لما عرفها أهل الاصطلاح قالوا العفة هي حالة نفسية يا خلق نفسي لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا أصيلا بماذا؟ ما هذا هنا؟ بالقلب، فلذا هي حالة نفسية قلبية تجعل صاحبها ساميا عاليا وينشأ عن ذلك أنه لا يلتفت إلى الدنايا فهو عال سام مرتفع عنها لا تميل نفسه البتة إليها لماذا؟ لأنه اكتسب روحانية عالية واكتسب سموا نفسيا رفيعا جعله يستقبح الفاحشة وجعله يرتفع إلى العفة انظروا بارك الله فيكم كم تحمل الكلمات العربية من إصرار طيب هذه العفة لكن هل نحن نتحدث هنا عن العفة بإطلاق العفة عن المال الحرام والعفة عن كذا لا أنا هنا أتحدث إليكم أحبائي عن العفة في العلاقات الجنسية وأستسمحكم لأجعل منطلقنا وأساسا ما أساسا ما نبصر به الحقها هنا قوله تعالى من سورة الإخلاق والفضائل من سورة النور وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قلتُ اَيُهَا الْإِخْوَةً مُنطَلَقُنَاهُ وَقَولُهُ تَعَالَى وَلْيَسْتَعْفِيَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتى هو ينبوع العفة والذي لم يستطع الزواج ماذا قال له وليستعفف هذه صيغة طلب يعني وليطلب العفة بمعنى ماذا إنه لا يقبل منك أخي أختي إلا أن تكون عفيفا كنت متزوجا أو غير متزوج، كبيرا أو صغيرا عفريتا أو درويشا لا يناسب إلا أن تكون عفيفا لا أنا عندي ظروف ما عندك يا سيدي ظروف تخفيف أنت ما عندك باعتبارك مؤمنا هذا خطاب الله تعالى إليك عجيب ومن أعجب ما نجدها هنا أيها الأحبة أن يجعل الله تعالى للعف منزلة سامية بسرعة الله تعالى جعل العفيف آمناً لا لا يتزعزع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحديث في الصحيحين ومنهم شاب نشأ في عبادة الله مشي ليس مشغولا بكذا مشغول بالعبادة طيب ثم رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والعبرة هنا ليست بالرجول العبرة هنا بالإنسانية العبرة هنا بالبشرية خلاص إذن في موط عجيب الناس قلقون الناس خائفون الناس غرق في عرقهم والعفيف في راحة كاملة وأكثر من ذلك أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم العفيف بالجنة أنا بدأت مع الأحبة بالحديث عما أعده الله للعفيف هنالك لأني أعلم علم اليقين أن المؤمن تتوق نفسه إلى ما هنالك أكثر وأكثر وإن كان يحب كذلك ما تيسر من العاجلة لكن النفس تتوق إلى ما هنالك فيقول الحبيب في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه بالفتح وما بين رجليه أضمن له الجنة فهنيئا للأ... لل, لل... للعفيف هنيئا له طيب بل أكثر من ذلك العفيف لا يرضى بمكان عادي في الجنة نفسه عزيزة سامية نفسه مكان التميل إلى ما يميل إليه الساقطون والساقطات فلذلك ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن العفيف له منزلة خاصة قرأ قوله تعالى من صورة المؤمنون قد فلّح المؤمنون وستمرون بقوله تعالى والذين هم لفروجهم آ ثم تنتهي هذه الآيات إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون آه ما شاء الله يرثون الفردوس هم فيها خالدون الفردوس جاءت أم حارثة وقد استشهد ابنها حارثة في غزوة أحد بسهم غرب بسهم يعني طائش فقالت له يا رسول الله أخبرني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان في النار اجتهدت في الدعاء ما أعظم الأمهات أيها الإخوة انظروا تحمل هم الولد وهو في الآخرة فقال لها محمد صلى الله عليه وسلم يا حارثة والحديث في صحيح مسلم وغيره يا حارثة يا أم حارثة إنها جنة في جنة جنة جنة في جنة وإن ابنك في الفردوس الأعلى ولما توفي الحبيب محمد تأتي فاطمة وهي تبكي على أبيها بكاء الرحمة وتنطق شفتها بكلمات نعي لأبيها وهذه الكلمات تحمل من الفقه الشيء الكثير فقالت رضي الله عنها يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه فالعفيف والعفيف أيها الأحبة أتدرون أين في جوار محمد صلى الله عليه وسلم طيب دعونا نرجع من الفردوس إلى مدينة مكناس العفيف يجدها هنا قبل الفردوس شيئا آخر يجد العفيف ها هنا أيها الأحبة حلاوة الإيمان عجيب النظرة يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه عجيب هنا في الدنيا وأكثر من ذلك هل من المزيد في الدنيا؟ نعم العفة صمام أمان لمستقبلك أخي الشاب واختي الشابة صمام أمان قرأوا قوله تعالى يخبر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أيوة أقفها هنا هذه بشارة فكلما كنت عفيفا ارتح سيكرمك الله بي بأسر عفيفا وكلما كان الإنسان غير ذلك ربما كان الخطر محدقاً به فلذلك سبحان الله قال الإمام الشافعي في كلمات جميلات عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي يا هاتكا حرم الرجال وطارقا سبل الفساد تعيش غير مكرم من يزن في غير بيته بألف درهم يزن في بيته بغير الدرهم إن الزنا دين إذا أقرته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي آه خلاص هذا هذه عملية حسابية الله تعالى بشر العفيف بهذا وأعظم من هذا إخواني وهي خاتمة هذه الفوائد الفوائد المنتقاة في هذه في بين هذين القوسين وهي أن العفة زكاة لحياتك أخي حياتك أختي زكاة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك زكاه والزكاة ما معناها البركة والنمو والخير وما شاء الله فيكون يومك مباركا تكون حياتك طيبة يكون طلبك للعلم جيدا أما غير العفيف فهو مشغول ليس هنا إذا نظر إلى الأستاذ ليتابع حالة محبوبته بينه وبين الصبرة فما عاد يرى إلا هي وإذا أراد أن يكتب وأن يراجع دروسه جاءت الكلمات الأخرى التي تبني القصور على على الرمال وهكذا فلذا قيل لأحد الغارقين في هذا قالوا جننت بمن تهوى قلت لهم الحب أعظم ما أخطر ما في المجانين أو كما قال فالواحد يتلف يتلف تضيع حياته يضيع علمه يضيع ماله تضيع أسرته فلذلك جعل الله تعالى أيها الأحبة أبناء بناتي أيها الإخوة جعل لها شأنا وأي شأن طيب دعونا نغلق هذا القوس وقد تعرفنا على منزلة العفة ها هنا وبشكل سريع لأقول للإخوة الأحبة إن العفة في زماننا تعاني إن العفة في أيامنا وليالينا في شوارعنا وحواضرنا في إعلامنا ومؤسساتنا إنها تعاني المؤشرات الدل على هذه المعاناة كثيرة كثيرة جداً منها كثرة التبرج منها سواد العنوسة منها مع الأسف وجود في بلاد الإسلام والمسلمين الأطفال المتخلى عنهم إن كنت أنسى فلا أنسى يوم زرت ملجأ للأطفال المتخلى عنهم الصغار ليتساءل الإنسان ما سبحان الله ما الذي يتحمل وزر هذه المعضلة أن يعيش إنسان بلا أبو بلا أم من يتحمل هذه الجريرة أن يعيش الإنسان بلا ابن ولا أم أن يعيش مسكين هكذا مع الأسف. رهيب هذا سواد التقليد تقليد الكفر وتقليد المنحرفين والفسق بل واعتبار الفجور وكذا فنن والأخطر من هذا من المؤشرات الدل في زماننا على ما تعيشه العفة من الاضطراب أن مناهضة العفة ارتبط أيها الأحبة أقول إن مناهضة العفة أصبح عملاً مؤسساتيا في زماننا مؤسسات تبرمز له وتخطط له وتروج له وهذا أقصى ما يمكن أن, أن تصل إليه الجرائم ويمكن أن تصل إليه الانحرافات فبعد هذا أستسمحكم أيها الأحبة لنثير السؤال المركزي كيف يمكن للأسرة في زماننا أن تعزز العفة في حياتها وفي حياة أبنائها وبناتها. وها هنا أسوق مقترحات بين أيديكم الواحد الواحدة والأخرى ثم أختم بمحاذير المقترح الأول وأراهن على متابعتكم تتبعوا معي هذه الأرقام صلوا على رسول الله لعل أيها الإخوة الأحبة أول أول مقترح نقدمهها هنا هو تدين الأسرة أعظم ما يعزز العفة ويرسخها ويثبتها وينميها في حياة أبنائنا وبناتنا أن تكون الأسرة مؤسسة على الدين أن تعيش الأسرة التدين لأن التدين داخل الأسرة يعطي أمرين خطيرين جدا في حياة الأبناء ومن ثم باتبع في حياة المجتمع أما الأمر الأول فالأسرة بتدينها تقدم قدوة سامية للأبناء والبنات والقدوة أيها الإخوة الأحبة من أعظم المؤثرات في حياة البشر القدوة من الأساليب المركزية في الإصلاح في التربية في التنشئة لأن الطفل حينما يرى قدوة صالحة فهو يرى منظومة متكاملة فهو يعيش أمام أسلوب حياة متكامل بالمرة لأن القدوة فعلا تحمل معها أسلوب حياة بالكامل فهذا الأمر الأول والأمر الثاني أن الأسرة بتدينها فهي تنشئ بيئة داخل البيت بيئة كفيلة فعلا بأن ينشأ فيها الأبناء الصالحون الأبناء الطيبون الأبناء المتميزون وها هنا خطر تدين الأسرة وحينما نتحدث عن تدين الأسرة ها هنا نركز أيها الإخوة الأحبة أساساً على الهم الذي ينبغي أن يكون سائداً ومهيمناً داخل الأسرة والأسرة المؤمنة همها الرئيس طاعة الله عز وجل همها الأساس عبادة الله تعالى همها المركزي أن يمر يومها وقد ازدادت من الله قربا ويمر ليلها وقد ازدادت في مضمار التربية والتزكية سموا وارتقاء هذا الهم المركزي الذي يهيمن على حياة المؤمن يوميا الأسرة المسلمة تسأل نفسها هل يومها مر كما يحب ربها جل جلاله؟ طيب هذا الهم المركزي ثم إضافة إلى هذا الهم الذي يستوطن قلب الزوج وقلب الزوجة نجدهما في حياتهما يفيضان بالعبادة ويفيضان بالذكر ويفيضان بالطاعة فلا تسمع من الأم إلا الكلمات الطيبة. ولا تسمع من الأبي إلا الكلمات التي تزيده رفعة وتزيده ارتباطا بربه سبحانه وتعالى فتصور أبناء وبنات يعيشون في أسرة هذا حال الوالدين بكل تأكيد الله تعالى سيرعى أولئك الأبناء بكل تأكيد إضافة إلى هذا الجانب التعبدي الجانب الأخلاقي وهو من أهم ما يركز عليه في تدين الأسرة الأخلاق العبادة بلا أخلاق ليست بشيء بل العبادة السليمة الطبيعية هي التي تعطينا أخلاقا طيبة هذا ما ذكره الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونفس الشيء عن الصوم نفس الشيء عن الحج بمعنى أن الأخلاق لها قيمة كبيرة والأخلاق ها هنا التي نركز عليها إخوتي الأحبة أخلاق أمهات الأخلاق من الصدق ومن المحبة ومن الرحمة ومن العطف ومن الكلمات الطيبة هذه أخلاق مركزية وأعظم ما ننبه عليه ونحن نتحدث عن العفة أخلاق العفة داخل الأسرة فلا تسمع من الوالدين ولو كلمة نابية البت الحياء يطبع الكلمات والحياء يطبع النظرات كيف يطبع النظرات لا تجد في البيت منظرا يغضب الله لا في التلفزة ولا في الصور المعلقة على الجذر ولا ولا ولا ولا ولا ولا حيثما وليت وجهك في بيت المؤمن لا ترى ولا تجد إلا ما يذكرك بالله هذا عجيب كذلك الأذن لا تسمع الغناء الفاحش والصاقط لا تسمع الكلمات النابية لا تسمع البتة. لأن الأغاني وكذا هذه من أخطر ما يخدش العفة لا يخدشها وخصوصا إذا كانت بالصوت والصورة المصيبة كل شي كيف كيف واحد يتعجب جلس يوما أمام التلفاز يقلب القنوات فإذا بي بممثلة بمغني يظهر فهرولت البنت نحوه فقبلته هو على التلفزة قال يا ابنتي ماذا تفعلين؟ قالت له يا بابا رأيت أمي تفعل لما ظهر هذا المغني هؤلاء. أي خطير هذا؟ لذا قال الله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدني. أعرض عن هؤلاء. نفس الشيء لاستماع. إنه أيها الأخوة الأحبة من أخطر من ننبه عليه. وسبحان الله لا ينتبه الناس إلى هذا. فتُخدَشُ العِفَّةُ في الصميم في بيت المؤمن والمؤمنة وأن للإنسان أن ينشأ على غير ذلك هذا الأمر الأول المهم جداً والمركزي والأساسي والحساس المقترح الأول إذن قلنا إخواني أتدين الله تعالى بهذا الدين يحفظنا الله أكرمنا بهذه النعمة الكبيرة العظيمة ويرحم الله إقباله إذا الإيمان ضاع فلا أمانه ولا دنيا لمن لم يحي دينه ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة طيب كم مقترحاً ذكرنا؟ واحد الحمد لله أنا سعيد جداً بمتابعتكم أما المقترح الثاني إخواني وهو ماذا؟ قاموس العفة تبهوا أكثر قاموس العفة من أحب شيئا أيها الإخوة كان لا يغيب على باله ولا على لسانه والأسرة المسلمة من أعظم ما تحفظ به العفة أن قاموسها قاموس عفة بامتياز نبهت على شيء من ذلك ولكن دعوني أعزز هذا المعنى فأقول إن العفة عادة تخدش بالعين وباللسان تخدش بالنظر وبالكلمات النابية فلذا كان المؤمن منتبها إلى هذه الخطوات الأولى الرئيسة فيكون لسانه عفيفا لا يسمع في البيت لا يسمع الأبناء ولا ينطق الكبار ولا الصغار إلا بالكلمات الفياضة بالعفة طيب كيف بالكلمات الفياضة بالعفة؟ لا بد وأن يكون هذا القاموس حاضرا بقوة، فمصطلح الحياء ينبغي أن يحضر بقوة، مصطلح غض البصر، مصطلح يعني مصطلح الحصانة، مصطلح الشرف، مصطلح الكرامة، مصطلح الزوج زوجية بنفحاتها القدسية هذه المصطلحات ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة، مصطلح الساتر ستر كذا هذه سبحان الله. أنا ألاحظ المغاربة كان عندهم هذا القاموس حاضر بقوة كان حاضرا بشكل عجيب فكلمة الحياة المغاربة يعبرون عنها كثيرا بحشومة ومع الأسف جاء المثقفون وربما متدينون في بعض الأحيان فيهجمون على هذه المصطلح فيقول المغاربة حشومة مرتشي طان ولا شيء حال هك شيء شيء يشبه هذا زوجت كذا ويقول وإذا أراد أن ينصح صديقه أو كذا قل له يا فلان لا ت... لا ت... ما تحشمش لا تستحي عجيب دافع عن حقك وأين الحياء من الدفاع عن الحق قل له استحي دافع عن حقك فالحياء الحقيقي يدفع إلى هذا فيخلط الناس بين الحياء وبين الخجل الخجل مرض والحياء خلق سام وشتان بينهما فحضور هذه المصطلحات مهم جدا يا ابنتي استوري الله يرضى عليك يا ولدي لا أرضى عليك ابني أرضى البال المؤمن لا يفعل كذا ولا كذا ولا كذا يا ابنتي كذا إيه انظري كم تبدون تبدين جميلة وأنت تلبسين الحجاب انظري كذا فيصبح البيت ما شاء الله منتعشا بمصطلحات الحياة بمصطلحات الشرف بغض البصر إذا زار الناس البيت ما شاء الله يجدون هذا داخل البيت ويتعلم الأبناء ذلك وهكذا فإذا هذا أمر مهم جدا المقترح الثالث أيها الإخوة الأحبة وهو الاستئذان هذا مقترح عجيب جدا في تنمية الحياء وحفظ الحياء داخل مؤسسة الأسرة والاستئذان هذا معشر الأحبة هو توجيه رباني فريد من نوعه فريد من نوعه لا يمكن أن تأتي وتدخل البيت حتى تستانسوا وتسلم على أهلها كم من إنسان يأتي فيفتح الباب ويدخل يا فلان لما لا تستأذن وقل كنا أدخل أنتم كأسرتي تماما غفر الله لك ما لا استأذن تطرق أدخل سلم ثم تستأذن حتى تستانس قال بعض العلماء حتى تحنحن <تصفيق> إلى آخر يعني أنا قادم أنا جاي أنا ذا لا يأتي الإنسان خلسة كالنس يسير على هروز الأصابيع لا استأذن ثم أحب من ذلك يا الإخوة الأحبة حتى الأطفال داخل الأسرة ينبغي يتعلموا الاستئذان عجيب يتعلم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم حين تضعون ثيابكم من الظهيرة نعم من بعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم الغرضها هنا أيها الإخوة هو ماذا؟ هو التدريب على هذا الخلق الإنسان الذي يتعلم سياقه هو يتعلم أن يطبق جميع الإجراءات ولو كان وحده في الشارع يعني رموز للماء يمينا أو شمالاً وكذا ويضبط أموره وكذا لماذا؟ لأنه إذا لم يتدرب على هذا هنا لن يطبقه هناك في الشارع العمومي وستقع الكوارث والدواهي فالغرض هو أن يتدرب الناس على الاستئذان فلذلك قلنا المقترح هذا الثالث والرابع هذا الثالث هو الاستئذان أن يتعلم الناس الاستئذان وهذا مهم جدا ولو من قبل المحارم <تصفيق> الاستئذان ولو من قبل المحارب طيب أما المقترح الرابع أيها الإخوة الأحبة وهو ماذا وهو تدريب الشباب والشابات على حرمة الجسد وحرمة العرض والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الأطفال فيقول من بين توجيهاته النيرة صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم في أوه وفرقوا بينهم في المضاجع لما هذا؟ ليتعلم الأطفال حرمة الجسد ليتعلم أن جسد لا يلمسه أحد أما المقترح الخامس وهو ماذا؟ تدريب الصغار على الحياء منذ الصغر تدريبهم كيف؟ لاحظوا الطفل لا يحاسب رفع عنه التكليف لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى ولكن مع ذلك أن نعلمه الطاعة أو لا؟ نعلمه البنت كذلك ليست مكلفة لها أن تلبس ما تشاء وتفعل ما تشاء وكذا ولكن مع ذلك ندربها ونعلمها واسمحوا لي أيها الإخوة الأحبة أنا ألاحظ في الأسر المسلمة المتدينة كثيرا ما يحرصون على أن يصلي أبناؤهم وأن يتعلموا الخير هذا جميل جدا ولكن سبحان الله ألاحظ أن الحرص على ستر البنات ليس على ما يرام فالبنت منذ صغرها أحبائي أخواتي بشكل خاص نعلمهن الحياء نعلم البنات أن يلبسن صراويلهن أيها الناس نعلمهن الحياء من الصغر نعلمها أن لا تتشبه بالفاسقات والفاجرات أولئك لا يستحقن هذا بالمرة وهكذا فتدريبهم على هذا من صميم الدين من صميم ما أمر الله به ثم إن الطفل عند الصغر يكون عوده رطبا تستطيع أن تشكله تستطيع أن تربيه لكن إذا تقدم في السن قد يصعب الأمر والكثير من الذين يعودون بناتهم التبرج يصعب عليهن بعد أن يتحجب في حين في مجتمعاتنا المحافظة حيث البنت منذ الصغر وهي وهي تتزيان وتتزيّا وتفتخر وتسعد بحجابها هذه الحمد لله لا تجد غضاضة في هذا بالمرة أما المقترح السادس أيها الأخوة الأحبة وهو أن نفقه الأبناء والبنات بخطر الانحراف الجنسي تربية الجنسية لا بد منها وهذه كان النبي الأصم يفعلها ألم يكن عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ ألم يكن يقول للشباب ف... للشباب في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج ألم يكن يوجههم إلى ذلك؟ ألم يكن عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريف على وجه الفضل بن, الع... بن, ع... بن العباس ويقول له اصرف بصرك؟ ألم يكن؟ ألم يكن؟ كان يرب الناس على التربية الجنسية ويوجههم عليه الصلاة والسلام بل القرآن الكريم نعم القدوة في هذا انظروا كم تحدث القرآن عن الفساد وعن الجنس وعن الفروج وعن الانحراف وعن اللواط وعن الشذود وعن الفاحشاء وعن, وعن وعن وعن بالصريح بالصريح لا بد أن نتحدث بجرأة وأدب جم كمنطق القرآن لأن البعض يحسب أن الحديث في التربية الجنسية وقلة حياء لا نتحدث عنها بأسلوب القرآن وبأدب القرآن وبمنطق القرآن القرآن ذكر الإحصان وذكر السفاح وذكر المخادنة متى سنشرح هذا يا يا أحبابنا؟ لا بد أن تشرح مع الأسف في مجتمعاتنا المحافظة يخشون هذا يحكي لأحد الشباب المتدين وبتدينه الحمد لله صبح محترما في القرية وكذا فقدمه أبوه يوما يصلي بهم ومعه بعض الناس الآخرين فقرأ في سورة العشاء الفاتحة وقرأ الآيات من سورة النور وأنكحوا ليا ما منكم والصالحين من عباد احتوصل إلى هذه من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغارق الأب والشيوخ عرقا لما أنهى الصلاة قال له أبوهم إيه هذا أن لم تجد ما تقرأ به إلا هذا في حين أيها الإخوة هذا كلام الله ينبغى أن يقرأ على أبنائنا وبناتنا وأن يشرح لهم المخادنة ما هي يا أبنائي والسفاح ما هو خطر هذا وخطر هذا ولماذا كتاب ربكم يتحدث عن هذا ويتحدث عن هذا لابد أن تكون هذه الأمور وارحة إذن تربية جنسية عجيبة هذا المقترح ماذا؟ السادس أما السابع فهو ماذا؟ فهو الحوار والتواصل داخل الأسرة حطموا الحجوز حطموا أقول حطموا الحواجز حطموا السدود بينكم اجعلوا مائدة الأسرة مائدة حوار اجعلوا كل فرد في الأسرة يتكلم في راحة اجعلوا كل ولد كل بنت يتحدث في راحة ويعبر عن ما يضر في خوالج نفسه بالأدب طبعا بكذا بكذا ولكن أن يشعر الإنسان أنه في بيت يا إخواننا أن يشعر أنه في أسرة أن يشعر أنه في كامل الراحة أن يشعر أنه مع أب يحبه ومع أم تفهمه ومع إخوة يحبونه ويعينونه في هذه الدنيا ما أعظم هذا وأجمله طيب والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يتحدث بصراحة عن هذا أعظم حوار بينه وبين الشباب نسوقه هو حواره بين الشاب بينه وبين الشباب الذي جاء يستأذنه في الزنا ائذن لي يا رسول الله في الزنا قام الصحابة ليضربوه ما؟ ما؟ قال لنبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبينه ثم قربه ووضع عليه يده الشريفة وهذا الآن أسمى ما يدرس في علم التواصل قريب أنظر جبريل علمنا هذا لما جاء في الحديث الصحيح إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر إلى آخره حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفية على فخذه وقال يا محمد صلوا عليه هنظر التواصل. أما الآن الواحد يقول له اه اجلس هناك، تكلم، لا تقترب مني، أنا كذا، لا أدنو مني، أدنو يقول الحبيب محمد. قال له هل ترضاه لأمك؟ لا يا رسول الله. قال ولا الناس هرضاه لأمها تي، لأمها تي، خالتي، أختي كلا، وبعد أن حاوره قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضع يده على قلب صدر الفتى وقال اللهم حص فرجه وطهر قلبه فعالجه بدواءين عالجه بوصفة منطقية علمية الحوار وعالجه بوصفة طربوية اللهم دعاه وهذه تسلمنا إخواني إلى المقترح الثامن الذي هو ماذا أن نكثر في حياة أبنائنا وبناتنا من المحاضن الطربوية في هذه الأجواء كلما عاش العفة وأكرمه الله عز وجل بالعفة كلما لقي الطيبين وجلس إليهم مستمع إليهم ودعوا له استفاد منهم كل ذلك كفيل برفعه إلى أعلى عليين هذه أيها الإخوة الأحبة كم مقترحا ثمانية مقترحات دعوني أضيف التاسع طيب أتدرون ما هو الدعاء الله سبحانه هو الذي يكرم العباد فيوفقهم للعفة سبحان الله يعجبني أيها الإخوة دعاء العفيف يوسف عليه السلام حينما تضرع إلى الله تأملوا قال ربي وهو يتضرع يتضرع وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكون من الجاهل أنا ضعيف إلا تصرف يا الله اصرف تخليهم لا تدعهم أمامي ثم قال رب العزة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن الموفق من وفقه الله يا إخوان فلذلك نتضرع إليه في السر وفي العلن في السجود وفي الثلث الأخير من الليل وعند عندما تضيق الدنيا بنا تضيق الدنيا ونخاف على ابنائنا وبناتنا نتوجه إلى الله فنقول يا الله وهو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ثم أيها الإخوة الأحبة المقترح العاشر الأخير الحذر من قطاع الطرق الحذر من من المصائب المخلة بالعفة وهي خطيرة ورهيبة أول هذه المصائب التي ننبه عليها الجهل بالدين لا تحرموا أبناءكم من كتاب الله لا تحرموهم من سنة رسول الله لا تحرموهم من الضروس لا تحرموهم من العربية إذا حرمتهم والله ولو درستهم علوم الأرض كلها فإنكم ظلمتموهم وإن الحساب بينكم وبينهم لن يكون يسيراً لا تحرموهم أنا قلت مرة في إيطاليا للإخوة هناك وهذا الموضوع مراراً في الخارج نتحدث فيه قلت لهم قولني في خطبة جمعة هل تستطيعون أن تتحملوا مسؤولية الحيلولة بين أبنائكم وبين كلام الله؟ دائما ابنك يحتاج إلى جسر يترجم له أتتحمل مسؤولية؟ ففعلاً هذا شيء رهيب أنا لا أتحمل لا أريد أن يكون ابني ضاصل مباشر بكلام الله أن يكون كلام الله يتردد على لسانه ويمنأ بصره ويملأ سمعه ويتغلغل إلى منحنيات قلبه، وهذا الكتاب إذا دخل قلباً يفعل فيه فعل السحر، يفعل فيه ما فعلت عصا موسى بثعابين السحرة، فالتدين أيها الأخوة العلم بالدين هذا شيء عظيم وركز عليه، فلذا نربط أبناءنا بكتاب الله وبالمدارسة وكذا، ولا تخف على رزق ولا شيء من هذا. فإنه كل ارتبط بكتاب الله استنار عقله واستنار قلبه وسيفهم كل ما عداه إن شاء الله وسيتوفق فيه وسيكون إضافة وعي في مجتمعاتنا هذا الأمر الأول إذن الحذر من الجهل بالدين ثانيا إخواني الحذر من المفسديون تعرفونه التلفزيون الحذر الحذر من هذه الصحون التي تدخل علينا من فوق فتسرق قلوبنا سرقت الرجال والنساء أما الأطفال خلاص أعمتهم وصرقت قلوبهم فالحذر أنا لا أقول لا تجعلوا التلفزيون في بيوتاتكم لا اتركوها لترون فيها إن شاء الله تعالى ولكن أنا أقول للإخوة الأحبة نظموا <تصفيق> نظموا مشاهدة التلفزيون تعلموا تعلموا أن السياق دون حوادث التلفزيون كالسكين يمكن أن تذبح به خروفا ويمكن أن تذبح به بشراً آل يرحم الله أحد العلماء سألوه عن السينما قال حلال حرام قال لهم حلال السينما حلال وحرام السينما حرام انظروا الفقه هذه آلات وأدوات استعمالها هو الذي يحدد حالها طيب فإذا لابد من ضبط القنوات وكذا والحمد لله أحدثت هذه الآلة أحدثت خيرا كثيرا ولكن لابد من الحذر ومع التلفزيون نتحدث عن الانترنت شبك العنكبوت كذلك لابد من التوجيه اليوم وغدا وبعد غد حتى يستفيد أبناؤنا من هذه الآليات هذه أدوات عصرهم ينبغي أن يتمكنوا من آليات عصرهم ولكن لا بد من الانتباه ثالثاً لا بد من الحذر إخواني من الرفق السيئة الحذر من الرفق السيئة وهذا رهيب رهيب جداً الجليس الصالح وجليس السوء تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكم من فتاة أفسدتها الفتيات أو الفتياء والعكس بالعكس كذلك إخواني مما ننبه عليه في هذه المحاضير الحذر من الاختلاط غير الجاد اختلاط بين الشباب والشبات والتنكيت والضحيك وكذا هذا لعمر من من أخبث ما يفكك العفة في حياة المؤمن وفي حياة المؤمنة ولنا الأسوة والقدوة ببنات شعيب وهن يخرجن إلى المجتمع لقضاء مآربهن انظروا بارك الله فيكم ماذا قال الله عنهن؟ كيف وصف الله تعالى حالتهن وهن يمنعن أغنامهن ومواشيهن لألا يختلطن بالرعاء موسى قال لهما ما خطبكما قالتا لا نسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني تحدثت عن الأدب ثم وكأنهما ينتظران سؤالا من موسى فأجابتا لينهي الموضوع وأبونا شيخ كبير هذا السبب الذي دفعنا وموسى كذلك لما تقدم ليقضي لهما الحاجة قال ما خطبكما كم كلمة ها هنا كلمتان ما قال لهما كيف حالكما وكذا ورأيتكما فتحرك قلبي وتزعزعت كذا وكذا فجئت إليكما فهل من خدمة ما خطبكما والبنتان كذلك قالت له قالت له من شاب من أين جئت يا يا يا أخانا؟ أنت لا نعرفك في القرية. هل نزلت من المريخ؟ ما قالت ذلك؟ لا نت لا نصق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طيب هو سقى لهما. يلا العمل. خطاب الفعل. ثم تولى إلى الظل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله لاحظوا إخواني هو. تحركت نفسه فعلا غريب مطرود يحتاج إلى حضن يأوي فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير التجأ إلى الله من أجمل ما سمعت من أحد العلماء أنه قال من أكثر من هذا الدعاء زوجه الله يا الله خذ هذه هدية مني هذا المساء <تصفيق> نعم واحدة خلصت <تصفيق> بارك الله فيكم الدعاء الموجود قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير طيب ثم يصف الله مشيتا عادت البنتان انظروا الحياة فحكت للشيخ كل شيء فأرسل واحدة فقال رب العزة فجاءت إحداهما تمشي على الله تمشي على استحياء سبحان الله وصف الله المشياء هذا حال البنت وهي خارجة ثم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لنا خطاب المختصر المفيد في علم التواصل ثم جاء موسى وما كلم وتحدثوا وجلسوا في جلسة واحدة يتحدثون ولما حكى موسى كل ما عنده بأدبه الجم والشيخ يتابع ويتعرف على هذا الوافد وكذلك يراقب على كل أحوال الجلسة نطقت واحدة يا أبا تستاجر إن خير من استاجرت القوي لمين هذا مجلس مختلط ولكن جاد طيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين انظروا يا إخواني كيف يتحدث تتحدث الأسرة بطلقة هذه هي الأسرة المسلمة وليست تلك الأسرة ذاك هناك الآخر منزوي في بيت الآخر في غرفة لما لا تجلس مع أبي أنا أستحيي منه وأين تجلس مع المفسديون وأنت كذا يعني ما شاء الله جلسة واحدة عائلة ما شاء الله نموذج الحياء الفريد ثم تزوج موسى عليه السلام هذا نموذج نموذج والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذا لا يدخلن رجل على امرأة مغيبة يعني التي غاب زوجها إلا ومعه رجل أو رجلا هذه إذن جملة من المحاذير إذا انتبهنا إليها أيها الإخوة الأحبة سنسعد بإذن الله تعالى بعفة أسرنا وأبنائنا فتكون هذه المحاضر أيها الأحبة هي تمام المقترحات العشرة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائنا وبناتنا ونختم بدعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين